الحمد لله الغني عن العالمين لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين من عمل, من عمل الطاعات فهو الفائز بثواب المحسنين ومن عمل المعاصي فهو, من فهو مع الخاسرين ولن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الخلق أجمعين وأشهد أن نبينا وسيده محمد عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق فجعله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى اله وصحبه المتقين اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون اتقوا الله بفعل ما يرضيه من الطاعات وترك ما يغضبه من المحرمات واعلموا عباد الله اعلموا عباد الله ان عز العبد في عبوديته لربه عز وجل وقوه المسلم في توكله على مولاه وغناه في مداومه الدعاء برفع حاجاته كلها إلى الله تعالى وفلاحه في احسانه لصلاته وحسن عاقبته في تقواه لرب العالمين وانشراح صدره وسروره في بر الوالدين وصله الارحام والاحسان الى الخلق وطمانينه قلبه في الاكثار من ذكر الله المنعم جل وعلا وانتظام امور الانسان واستقامه احواله بالاخذ بالاسباب المشروعه وترك الاسباب المحرمه مع تفويض الامور كلها للخالق المدبر سبحانه وتعالى وانجاز الاعمال في اوقاتها بلا تاخر ولا كسل وخسران العبد وخسران العبد وخذلانه في الركون الى الدنيا والرضا بها ونسيان الاخره والإعراض عن عبوديه والإعراض عن عبودية الرب جل وعلا قال الله تعالى ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون وقال تعالى ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، وقد جعل الله لكم، وقد جعل الله لكم في الأمم الماضية والقرون الخالية، فقد أعطاهم الله تعالى طول الأعمار، وجرت من تحتهم الأنهار، وشيدوا القصور والبنو الأمصار، ومتعوا بقوة الأبدان والأسماع والأبصار، ومكن الله لهم في الأرض. وسخر لهم الاسباب فما اغنى عنهم ما كانوا فيه من القوى والنعيم ولا دفعت عنهم الاموال والاولاد قال الله تعالى ولقد مكناهم في ماء فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون والسعيد من اتعظ بغيره والشقي من وعظ به غيره فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور واستعدوا واستعدوا للقاء الله بما تقدرون عليه من الاعمال الصالحات ولا تغر ولا تغر احدكم الدنيا وطول الامل حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت واعلموا, واعلموا, عباد الله أن واعلموا عباد الله ان اجتماع الخير كله في عباده الله وحده لا شريك له على ما وافق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاخلاص ومحبه الله تعالى ومحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام ولن ينال احد رضوان الله عز وجل ولن يدخل جنته ولن يسعد في حياته وبعد مماته الا بعباده الله تبارك وتعالى وللعباده وللعباده خلق المكلفون قال الله تعالى وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون ولرضى الله ولرضى الرب عز وجل بالعباده وفرحه بها وحبه لها وكثره منافعها للمكلفين وعموم بركتها وسبوغ خيراتها في الدارين امر الله بها في الليل والنهار وجوبا او استحبابا مقيده او مطلقه ليستكثر منها السابقون وليلحق بركب العباد المقصرون وكمال العبادة وكمال العبادة هو كمال محبة رب العالمين وكمال الذل والخضوع للمعبود سبحانه وتعالى مع موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده وسعة جوده وكرمه أن شرع العبادات المكلفين كلهم يتقربون بها الى الله سبحانه ليثيبهم وبين لهم الاوقات الفاضله التي يتضاعف فيها ثواب والتي يتضاعف فيها ثواب العبادات ليستكثروا من الخيرات ولو, ولو لم يبين لهم الزمان الفاضل لم يعرفوه قال الله تعالى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال تعالى فإذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وإذا شرع الله عباده دعا المكلفين إلى القيام بها والتقرب الى الله بها فإذا لم يتمكن بعض المكلفين من فعلها فتح الله للمكلفين ابوابا من الطاعات وشرع لهم من الطاعات من جنس ما فاتهم من العبادات لينال العباد عز الطاعات وثواب القربات فمن لم يدرك فمن لم يدرك والديه فقد شرع له الدعاء لهما والصدقه عنهما والحج عنهما وصله رحمهما واكرام صديقهما ومن ادركهما ثم مات فكذلك يستمر على برهما عن ابي اسيد الساعدي رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاه عليهما اي الدعاء لهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما وصله الرحم التي لا توصل الا بهما واكرام صديقهما رواه ابو داود والخاله بمنزله الام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله اني اصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبه قال هل لك من ام قال لا قال فهل لك من خاله قال نعم قال فبرها رواه الترمذي ومن لم يجد مالا ليتصدق منه فليعمل بيده وينفع, وينفع نفسه ويتصدق عن سعيد بن ابي برده عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه قيل ارايت ان لم يجد قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال قيل ارايت ان لم يستطع قال يعين ذا الحاجة قال يعين ذا الحاجه الملهوف قال قيل له ارايت ان لم يستطع قال يامر بالمعروف أو الخير قال ارايت ان لم يفعل قال يمسك عن الشر فانها صدقه رواه مسلم وفي الحديث من صلى الفجر في جماعه ثم جلس في مكانه يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين انقلب بعمره وحج بحجه بعمره وحجه تامه تامه ومن قضى فريضه الحج ومن فريضة الحج ولم يتطوع بعدها أو ولم يتطوع بعد ولم يتطوع بعدها او لم تتيسر له فريضه الحج فقد شرع له صيام عرفه وفي الحديث انه يكفر السنه الماضيه والاتيه وشرعت له الأضحية، فهو يشارك الحجاج في عرفه وفي القربان وشرع له التقرب إلى الله بانواع العبادات في عشر ذي الحجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب إلى الله منه في عشر ذي الحجه قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري وأنتم معشر المسلمين في وأنتم معشر المسلمين في أيام فاضلة من أيام أشهر الحج وذكر الله عز وجل من أفضل الأعمال وأجل القربات وقد كان السلف الصالح يجهرون بذكر الله في عشر ذي الحجة وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وفي حديث عبد الله بن بسّر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت فباب نتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وأفضل الذكر تلاوة القرآن العظيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا وسبحوه بكره واصيلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله, الحمد لله الذي يعلم السر واخفى له الحمد في الآخرة والأولى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لربنا الأسماء الحسنى واشهد أن نبينا وسيدنا محمد عبده ورسوله المجتبى وعلى اله وصحبه ومن بهديه اقتدى اما بعد فاتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروه الوثقى عباد الله انكم في ايام من اشهر الحج ومن ايام الاشهر الحرم فمن كان فمن كان حاجا فليحمد الله على توفيق الله له أن يسر له الاسباب لاداء الحج فليلزم نفسه بما ارشده اليه القرآن الكريم قال الله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وفي الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت وهم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه وعلى الحاج وعلى الحاجه ان يتحرى في حجه السنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وليسال وليسال الحاج اهل العلم الذين تصدر عنهم الفتوى ويوثق بعلمهم ويعرفون ويعلمون مناسك الحج ليسال الحاج اهل العلم عن تفاصيل احكام الحج ليستوفي اعماله وليفوز بالقبول وعلى الحاج وعلى الحاج ان يبذل الخير ويكف شره واذيته عن المسلمين ومن لم يقدر له الحج فليلج. فيلج ابواب الخيرات التي شرعها له ربه ليفوز بسعاده الدنيا ونعيم الجنات عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها عشره فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا اللهم أرضا عن الصحابة الأجمعين اللهم أرضا عن اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين يا رب العالمين اللهم ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك يا رب العالمين اللهم تول امر كل مسلم ومسلم وامر كل مؤمن ومؤمن يا رب العالمين اللهم احفظ دماء المسلمين اللهم احفظ دماء المسلمين واعراضهم وأموالهم ونفوسهم يا رب العالمين اللهم احفظ اخواننا المسلمين في الشام اللهم احفظ اخواننا المسلمين في الشام اللهم احفظ اخواننا المسلمين في الشام. من ظلم الظالمين واعتداء المعتدين وعدوان الغاشمين يا رب العالمين اللهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم انا نسالك أن ترحم ضعفهم وأن تلطف بهم يا رب العالمين اللهم وأنزل الدائرة على المعتدين عليهم والظالمين لهم يا رب العالمين واحفظ المسلمين في كل مكان وعدهم من شر, من شر الظلمة الذين يعتدون عليهم من الكافرين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم امنا في أوطاننا واصلح اللهم ولاه أمورنا اللهم وفق اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى ولما فيه الخير يا رب العالمين لشعبه ووطنه وللمسلمين إنك على كل شيء قدير اللهم اعنه على كل خير يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان تغفر لنا اللهم وارحمنا اللهم, اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا يا رب العالمين اللهم انا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رحمتك اللهم لا تكننا الى انفسنا طرفه عين اللهم لا تكننا إلى انفسنا اللهم لا تكننا الى انفسنا يا رب العالمين ولا إلى الناس فنضيع فانك أنت الله لا اله الا انت مولى المؤمنين اللهم انا نسالك ان تصبح تصلح ذرياتنا اللهم اصلح ذرياتنا يا رب العالمين اللهم اصلح ذريات المسلمين اللهم اعذنا من شرور انفسنا واعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ووفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد التوكيد وقد جعلتم الله عليكم كفيلا الله يعلم ما تفعلون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ول ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون